ولم جاءت رسولنا إبراهيم بالبشر قالوا, قالوا إنهم لك أهل هذه القرية إن أهلها إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوط قالوا نحن أعلم بنا كانت من الغابرين، ولما أن جاء رسولنا لطانسي أبهم وضاقه، وضاق بهم زرعوا، وقالوا لا تقلق ولا تحزن، إن إن منجوك وأهلك إلا معتك كانت من الغابرين. جزم من السماء بما كانوا يفسقون ولقد توكنا منها آية بينة لقوم يعقلون وإلى مدين أخاه سعبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارضوا اليوم الآخر وارضوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض فكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرِّيحُ وَهُمْ يَصْرَعُونَ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ وَعَادٌ وَثَمُودُ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنْ مَسَاكِنِهِمْ وَزُيِّنَ, وزين لَهُمْ شَيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَقُدِّرَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَقُدِّرَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ